السلام عليكم وعليكم السلام هل أستطيع مساعدتك؟ نعم هل يمكن أن أرى هذه اللوحة من فضلك؟ بالطبع يا سيدي ها هي لقد أعجبتني كم ثمنها؟ عشرون جنيها سوف أشتريها حسنا سأغلفها لك شكرا جزيلا شرفتنا بزيارتك مع السلامة مع السلامة لوحة تمثال مجوهرات ورق البردي سلسلة مفاتيح إطار صورة كم ثمن هذا العملة المصرية ربع جنيه خمسة وعشرون قرشا نصف جنيه خمسون قرشا جنيه مائة قرش خمسة جنيهات عشرة جنيهات عشرون جنيها 50 جنيها 100 جنيه يشتري يبيع يغلف